ما يقطع الصوره فانقذا افعوا ما وامن ய கூ وَمَا يُكْتَبُ مَا يَبِينُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَمِنُوا وَاتَّقَوْا وَكَفَى بِاللَّهِ أَمْرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم as I own.